Rabbenâ innake eskante'd dunyâr من الناس تهفي إليهم من السمرات لعلهم يشترون من شيء في الأرض ولا إن رب بي لا سميع رب بيد اليقيمه الصلات امنك ربنا اوفرني رب ولغالدي وللمؤمنين. ربنا اوفرني <سؤال> صدق الله العظيم